فَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِنِينَ فِي أَفْلِرَ اللَّهُ أَكَسَرُوا مَا كَسَرُوا أَتُريدُونَ أَمَنْ تَعْدُوا مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَنْ يُرِّلُّ إِلَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَيْنًا وَالدُّونَ لَمْ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُولُونَ سَوَاهَا فَتَذْكُرُونَ مِنْهُمْ مَنْ يَا حَتَّى يُوالِيُوا فِي سَبِيلِ الله فإن تولوا فَإِنَّمَا يُحِيطُهُمُ الظُّلُمَاتُ حَتَّى وَلَا تَتَّحِبُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِرًا إِلَّا الَّذِينَ يَسْرُونَ إِلَّا قَرْبٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ هِذَاكٌ أَوْ داكم أو جاءكم حصص رضوهم أي قاتبكم أم يقاتب قم ولو شاء الله سرزق عليكم فلا قاتلكم فإن اتجزكم فلا وألأوا إليكم السلام أما جعلوا أعوكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوا ويأمنوا قوما كلما ردوا إلى الفتنة أو كسوفيا قِيلَ لَهُمُ السَّلَامُ ففضلون ففضلون مَنْ يَفُوكُمْ أَيُّهُمْ فَطُوقُكُمْ فَطُوقُهُمْ وَأَطْلُون حَيْثُ ذُقِفْتُمُ وَمَا لَكُمْ جَعَلْنَا لَكُمُ الْعَذَابَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُسَلَّمَةٍ وَإِنْ كَانَ مِن قَبِيلِكُمْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَأَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَمِينٍ ودية مسلزمة إلى آله إلا يصدقه فإن كان من قوم عدو فتحرير رقبة مؤمنة وَإِنْ كَالَ إِنْ قَوْمٍ بَيْنُكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْتَاقٌ فَدِيَةٌ فَدِيَةٌ سَلَّمَةٌ لِلَهِ وَتَحْرِيُّ رَغَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَابِ شَهْرَيْنِ تتابع لتابة من الله وكان الله عزيز حكيم ومن يقتل مؤمنا متعنفا فجزاء جهنم, فجزار جهنم خالداً من فيها ونضب الله عليه والعلمون وأعلمهم عذاباً عظيماً يا أيها الذين آمنوا إذا طابطوا في سبيل الله فتبينوا فتعينوا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام أستغينا فابتغون على الحياة الدنيا فعين لله مخالم كثيرا كذلك كنتم من قبلكم كذلك كنتم القبر فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا القاعدين من المؤمنين طيوب للضائم فِي في سيد الله بأمواله وأنفسه فاضل الله الرجاء للنبي أبواهه ونفسهم على القائمين درجة وكل الله الحسنى وَصَبْرًا ۖ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿10﴾ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَغْرَمَةً وَرَحْمَةً ﴿11﴾ اللَّهُ غَفُورًا إِنَّ الَّذِينَ توفى <تصفيق> قَالُوا فِيمَ كُنْتُنَّ قَالُوا كُنَّا مُسْتَغْفَرِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ واسعةً فَتُعَادِلُهُ فِيهَا فَقُلْ هَٰذَا إِلَّا وَاحِدٌ مِنَ الْوَسَائِدِ أَظْهَرُهُ لِي من دَارِ النِّسَاءِ وَمَا لا إِلَّا هُوَ لَا يَسْتَطِيعُونَ إِلَّا لَا يَسْتَطِيعُ أَهْلَكَ اللَّهُ عَلَى أَنَّ وَكَانَ اللَّهُ عَفْرُّاً غَفُورًا وَمَنْ يَوَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجِرِ فِي الْأَرْضِ أَعْغَمًا كَثْرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُدْ مِنْ بَيْتِهِ وَاجِرًا إِلَّا اللَّهِ ثُمَّ يَدْرِكِ الموت فقد وقع أبوه الله وكان الله رفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عائل جناح لمن تقصروا من, من الصلاة إن ان ليس في مال اليستن الذين كفروا ان الكافر لك عنكم ماقوم من منينا واذا قمتم في ساقن تر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ فإذا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ من وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ فَإِذَا سَوَّاهُمْ طَغْيُهُمْ مَن حَدَّ رَبٌّ وَاسْطِيحَ عَنَّكُمْ وَالدَّلَّتُ لِكَفْرِهِ لَا تَضِلُّونَ عَنِ اسْمِ عَلَيْكُمْ مَيْلَةَ الْوَاحِدِ وَلَا عليكم إِنْ كانت ذم من نقرته قلتم الله انتعوا او كنتم مقا لنا تجمعوا واسلتم وخذوا حذركم الله وعد الكافرين عذابا مليلا فَإِذَا قضيت الصَّلَاةَ فذكروا الله قياما ونتما جميعا ونعلمكم كل فاذا